اللهم اعصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء Sposób pracujących w tej Izbie, która jest bardzo ważna Whoa. كن استعين إهدينا السرّاط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولكن فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءوا الحق ورسولهم مبين ولما جاءوا الحق قالوا هذا سحر وقالوا لولا لزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم ميشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكون الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يرهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكعون عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين All oh. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له إذا جاءنا قال يا نيت بيني وعينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فأنت تسمع الصم أو تهدي العميار إن كان في ضلال مبين فإما, نرين فإما, نذهب فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أَوْ نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون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 Dziękujemy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا يا Przewodniczący, الناس Komisarzu! خلقناكم من ذكر Komisarzu! وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Panie عند الله الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم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 قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم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 Wallahu z بِمَا jest w اللَّهِ znaleźć się w tym Panie هذا شيء عجيب. Panie متنا Panie ترابا ذلك Komisarzu! بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.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 فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به ميتا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 مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد